وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباد ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا, وأرسلنا السماء عليهم مدرارا واجعلنا لنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن ناخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إنها وقضي لمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من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 قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 يا أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونا من المشركين قل إن يا أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه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 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء نكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخرى قل لا أشهد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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن الضرم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكن تنين يفقهه وفي أذانهم وقراء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا ينأون عنه وينأون عنه، وإي يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو تري إذ يقفون على النار، فقالوا، فقالوا.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 فَلَدَاعُ لَأَخِيرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَأْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يُحْزِنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الْوَالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 سائين وإن كان كبر علَك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بأية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 وما من دابة في الأرض ولا قائر يطير بجناحه إلا أمم نمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم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 قل رأيتكم إنتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضررون فَلَوْلاَ لَائِب جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرُّعٌ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرجوا بما أتوء أخذناهم بعثة فإذاهم مبلسون قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رأيتموا إن خذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله عديد انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون قل رأيتكم إن تاكم عذاب الله بغتة أو هل يهلك إلا القوم الضالين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 يتقون ولا تقرض الذين يدعون ربهم بالغداء والعشاء يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء تَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الضَّالِّينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا, ليقولوا أعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء أم بجهالة ثم متابا من بعده ثم متابا من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.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 قللت إذا وما أنا من المهتدين قل إن على بينة من ربي وكذبت به ما عند ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو غير الفاصلين قل وَنَعِدِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ لَمْ رُبَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِح قَيْبَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرْقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبْتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ لَا فِي كِتَابٍ وهو الذي يتوفّقكم بالليل ويعلم ما جرّحكم بالنّهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمّى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 ماولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدعونه تضرعون وخفية لَئِنَّ جِئْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْضٍ ثُمَّ أَن تُمْ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 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس دعم بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكي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 سِيَئَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنَّ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِ اتَّخِذُ أَصْنَامَ نَالَهَا إِنَّ يَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلق فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضال فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَاسِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فَلَمَّا جهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما كل شيء علما افلا تتذكرون وكن فاخاف ما اشركتم ولا تخافون ولا تخافون ان كنتم اشركتم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 رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَلُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحياء وعيسى وإلياء الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلًا فضلنا على العالمين ومن باائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم لا صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولاد الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ قُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَتَّى قَدَرَهُ إِذْ قَالُوا إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنَّ نَزَّلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ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 يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه بارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو قال أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال ومن قال سأم نزل مثل ما أنزل الله ولو ترىذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة باصطو والملائكة باصطو اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكمون ولم أرتي وتركتم وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أنهم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 لأن شأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا لايات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء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 ذالكم لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عن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 لا تدركوه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصر فلنفسه ومن عمي فعلنها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 مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهدا ما لم لا إن جاءتهم آية لا يؤمن بها قل إنما لا ياتع. الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ولمروه ونظرهم ونظرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي, يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضواه وليقترفوا ما هم مقترفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابًا فَالصَّلَى وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ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 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمُوا أَلَّا تَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ قَصَصَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَقْطُورُ الدَّمِ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّا يَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر لثم وباطنة إن الذين يكسبون لثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم كرسوا الله عليه وإنه لفِصقٌ وإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَى أُولِيَاءِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ طَاعَتُمُهُمُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَالُوا لَنُؤْمِنَ حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَتَعَدَّى رِسَالَاتِهِ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 مستقيمة، قد فصلنا لايات لقوم يذكرون لهم دار السلام د ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعاً. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا لنا قال النار مسواك خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون يا معشر الجن ألم الماتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا وشهدوا على ولم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف ولنعام نصيبا فقالوا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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فضرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرب حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشى وأنعام حرم الظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما بطون هذه لنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنهم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 وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والزيتون والروم ما لمتشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن لَنْ عَمْحُولَةَ وَفُرْشَ كُلُّ مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ثمانية أزواج من الضأل اثنين ومن المعز اثنين قلات ذكرين حرم أم لنثيين أم مشملت عليه أرحام لنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن لبل اثنين ومن البقر اثنين قل هذكرين حرم أم ننتيين أم مشتملت عليه أرحام ننتيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَنَظْوَامُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى قَوْمٍ لا طعمه إلا إلا أن يكون ميتة نو دما مسفوح نو لحم خير زير فإنّه رجس نو فسقا فإنّه رجس نو لغير الله به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 ما حمل الظهور هما أو الحوايا أو ما بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 فلا تشهد معهم ولا تتبع هوا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 ذالك والصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَةَ اللَّهِ عَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ نَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُ نما أنزل الكتاب على قافية من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقول لو أن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 سنجزي الذين يصدفون عناياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تاديهم الملاك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني ما نهال لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إننا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل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 وهو الذي جعلكم خالقين فلرض ورفع بعضكم فانقض بعض عظيم درجات ورفع بعضكم فانقض بعض عظيم درجات اللي يبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم